بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 فلعلك باقع النسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها طعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أرسل فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أقواما لبثوا أمدا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 وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مي يهدي الله فهو المُهتدي وَمَيْ يُضلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمينِ وَذَاتَ الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رابا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال طائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 سيقولون ثلاثة راعهم كلبهم ويقولون خمسة سادتهم كلبهم رجم بالغيب رجم بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم والرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل. فَلا تُمَارِفْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِسَيِّئٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَكَدَا ولبتوا في كفيم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة ولبتوا في كفيم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دوله من وليه ولا يشرك في حقمه أحدا وَأَلُمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا أَنْتَ جَدَّ مِنْ ذُلِّهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها بم خضرا من سندس وإستبرق متفين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا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 ولولا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منكما ذو وولدة فات أربى أيئك ينخيرا من جناتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعدا زلقا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقباء وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فخلط به نبات الأرض فخلط به نبات الأرض فأصبح شما تذروه الرياح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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحسرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل جعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب؟ ويقولون يا وينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبنيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئت للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 وما من أن تئي يؤمن إلّا أهُم الهدى ويستغفر ربهم إلّا أن تأتيهم صُنّة الأولين إلّا أن تأتيهم صُنّة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنجرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحظوا به الحق واستخدوا آياتي وما أنذروا هزوا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 فَرَنَّا بَلغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لِتِياحُ حُوتِهِمَا فاتَّقَدَ ثَمِيلَهُ فِي الْبَحْرِ تَرَبَا فَلَمَّا جَاوَدَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا رَذَاءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَضَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلى الصَّخْرَةِ مَا إِنِّي نَسِيتُ حُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذكره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 قال له موسى هل تبعك على أن تعلمني مما علمت أحدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال تجدني إن شاء الله طابرا، ولا أعصلك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تزأمني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرطها قال أخرطتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نفيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله قال أقتلتها السنزل ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تطاحبني قد بلغت من لدني عجرا فطلق حتى إلى أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبوء يضيقهما فأبوء يضيقهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لسقت عليه أجرا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غطبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فختينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من ذكاة وأقرب رحما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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قلت أسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له بالأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَدَخَلَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم تدى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 قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون طنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في اردوت نزلا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا طالحا فليعمل عملا طالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا